ی. دني ريت تقول متسمد ليه هو فكرني عشان نسيني هو فكرني عشان و عشان کن یا شن نیم الروح يعني وانفخ في قلبك و قالوا لي هذه الروح يعني انفخ قلبك اسمت ليك هو بتفكرني في قرب ولا في بعد أنا بحبه وضعي في قرب ولا في بعد أنا بحبه وضعي وده هين في قرب ولا في بعد من روح بيريدوا الا قفاني وزاد حرماني وزاد حرماني وبدال امني الروح من الله الا وزاد حرماني وزاد حرماني هو اللي حالي كده ويها كان افتقدني عشان the هو اللي شف في حب الليل ولا رحمني يوم يوم, يوم يوم يوم ولا رحمني يوم قراني قراني هو اللي شف في حب الويل امي يو يو ميو ميو مولا حميد حب سعدي وشآية حسنو لا ولا هوايا. وأشوف في حب سعدي وشآية سمك مطول شو إليه ها شيء إليه ومهما ساكروب الثاني أني بكر النون حب على هوايا وأشوف في ما بكرو بكاني وبساني وبكاني بقا عدد